ما صدر جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير وَأَنَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ رَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزا Que não saiu